بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نواصل البث المباشر ذكرت أن مذكرة 1409 تقريبا فذكرت آخر ما ذكرت أصحاب التلفونات يعني لم يكن هناك جوالات وكذا ثم توقفت يعني يظهر أنه كان عندي اسماء كثيرة يعني شوف وصلت يعني كنت رتبتهم بالترتيب ثم انتقيت يعني أبرزهم طبعا كنت تصل ببنباز ما أدري انا ما أذكر <تصفيق> عفوا ما أذكر أن بنباز رحمه الله يعني نعمل التقينا معه وسجلت انا سجلت معه أشريطة وكنت أقرأ الأسئلة للطلاب لما زرناها كلية الدعوة ومر كنت يعني أسأل وأذكر يعني هذه ان شاء الله تاتي سالنا عن اعراب وما عرفوه انا اعربته ثم قال مثل ما قال اخ كذا وكذا وشنا كان يمسك يدي يعني إنه اسكت حتى يختبرهم لكن انا ابغى احب الاعراب يعني المهم في في بدايه 1409 طبعا لا زال في 1408 لم اقرا الا شهر رجب ثم ذكرت بالخطب اشياء في الحلقه الثانية من عام 1410 لكن لا باس هي تثبت لأن الشرح يختلف حتى لو اتت ال110 سيختلف شرح ابن حيث اعرف ماذا توسعت فيه وماذا لم اتوسع فيه لاتوسع فيه ما في باس في واحد محرم طبعا 1409 ابتدت بنصيحه حسن حسين الكبيشي الله يرحمها الله لي بالزواج وانتهت بعقد النكاح على زوجتي الأولى أم مالك الله يوفقها ويسر لها أمورها ويسر لنا جميعا نزلت مكتوب واحد محرم نزلت صبية إلى المعهد العلمي بصبية ليش إلى المعهد العلمي ما أدري المهم لقيت هادي رديني ومجدي وأبو الحسن هندي وزيلعي هؤلاء تقريبا الأخوان يظهر لي يعني فيما بعد الناس يقولون أنا ما عندي ترون عندما يقول لنا الأخوان أو كذا ما عندي أي مشكلة يعني مع الأخوان ومع غيرهم مجدي كما كم نلتقي نطلع أظن نطلع رحلات وكذا يعني عرفت فيما بعدنا من الأخوان وآبو الحسن هندي وزيلعي زيلعي هذا كان يطرح محاضرات علمية وشككنا حتى كثير من كثرة ما يطرح في البر محاضرات علمية عن خلق الإنسان وعن إمكانية تعديل سلوكه وكذا وكنا نرى تدخل في خلق الله وقال لا الله عز وجل هو الذي يعني كان يطرح محاضرات علمية المهم ثم رحت مع حسن حسين الكبيشي هذا الله يرحمه هذا لا بد أقول عنه كلمة هو ابن الشيخ السابق هو أخ الشيخ الحالي علي حسين الكبيشي طبعا علي حسين ما ليس طالب علم يعني, يعني مهت... تاجر أما حسن حسين الكبيشيف كان طالب علم قوي التعلم في أبها وكان أبرز شيوخه في أبها عبد الله المصلح وحاوله عبد الله المصلح على القضاء في وهو زميل في المعهد للشيخ السابق اللي ذكرته علي جابر الهروبي وكان يعني كنت أنا وهو يعني يعني كان يرتاح مني المعلومات وإذا ذهبت إليه ربما سهرنا إلى وقت متأخر من ال... كان يندهش ويقدر المعلومة وابنه الحالي أظن المدير كان... كان صغير تلك الأيام مدير مدرسة نعامة أظن أو هكذا أه... ركبت من عند معه من عند مكتبة الرسالة الإسلامية وسط صبية قال لي في الطريق لماذا لم تتزوج وقال إنه مستعد لمساعدتي يعني قرضا هو فعلا اقرضني ثم اعادتها له الحمد لله فكان في نفسي فكانت هذه النصيحه في نفسي المكان الحسن وقال من الصعب انه يلتزم شخص يعني ما يتزوج يعني الزواج اكمال نصف الدين وكذا وانا كنت ادرس يعني فيها فيها فيه صعوبه حقيقه لكن الحمد لله ولما وصلنا الداير حاول أن أروح معه فابيت صراحه من الجنيه من وادي الجنيه حتى يوصلني نزلت عند شط حسن سيار الله الله يرحمه حسن سيار هذا كان المزارع رقم واحد في, في جماعتنا هو احمد ووالد جبران حسن جارنا وهادي ويحيى حسن كان يسكن في في بدوة حسن سيار اذكره كان كبير جدا أدرك العهد الإدريسي وكان أخي عبد الله يأخذ منها معلومات وكان مشهورا بالقوة كان قوي جدا يعني حتى أنه أيام زمان عندما كانت السرقة يعني شائعة فالجاهلية يعني التهم بأنه طبعا هو سرق ثور وسحبه من سرق ثور سحبه من أذنيه <تصفيق> سحبه من أذنيه ونزله من من فوق سمات نسميه جيبة عندنا وجد مسحبة الثور اليوم الثالث يعني قوي قوي جدا وأحيا منطقة عندنا اسمها القفيلة أحياها بالموز والبن وكان شط حسن سيار شط طبعا مليء بالبن وكان عجيب يعني إذا فتش البن كأنك بسطت بساطا أبيض فوق الاشجار لان ورد البن ابيض او زهر الزهر نعم زهر البن ابيض فالمقصود نعم طبعا كلمه السرقه او ليست زمان كانت فخره وجدودنا كانوا يعني بعضهم يعني حتى من قرابتي وكذلك كان, كان يعتبر ميزه استطعت ان تغزو أن تسرق وكذا لأنك يسرق عليك وتسرق فبعد الدولة السعودية توقفت السرقة فهو قديم الله يرحمه حسن سيار وكان كان متدينا وكان يصوم 30 يوم يأبى أن يصوم 29 يوم وكان أيضا نفط الرمضان على, على أذانه وأنا أذكر نحن في المعثر وهو فوقنا في القحص و كأ... أذكر رمضان نكون نرتاح للحلبة يعني الحلبة هي تقريبا المتغير ثم دخل بعد ذلك المهلبية هذه والأشياء على يتحال عند شرط حسن سيار وعدني أن يعطيني أشرطه هذا حسن حسين حسن حسين كان يعني قامت بني مالك العلمية وعاقل وسياسي هم مثل الخبلان الآن الدعويين المتحزبين لا كان واسع أفق كان عجيب وصارني في الرياض وزرنا أكثر من شيخ وكان يعني عاقل أنا فوق مستوى حقيقة ما يتخيل الدعاء الحاليين يعني وفسدت بني مالك بعد ما مات حسن حسين الله يرحمه فسدت وتمحزبت وتبعوا لهلتهامة أصبحوا يسمعون للإخوان والسرورية و ويتبرؤوا هذا مبتدع وهذا ظال الله يهديه تطبخ بشط طلع يعني مثل هذا الكلام على اي حال وعدني ان يعطيني اشرف الصعيد المسفر طبعا كان سعيد المسفر ذاك الايام كنا نوزع على اشرف الصعيد المسفر عيض القرني وكذا اول اول نشئات يعني أول هذا, أول هذا لكن ما كنا نعرف جهل عند سعيد المسفر. يعني كنا انا كنت ادرك اشياء لكن كنا هكذا مع الدعوه ما دعوه وهدايه الناس وحب هدايه الناس هكذا ما نتعلم يعني كان الهدف رفع الجهل على الناس وبينما رفع الجهل لا يكون بجهل اخر او بجهل مركب رفع الجهل البسيط المفترض يكون ب يعني بتاكيد العادات المكارم الاخلاق بتاكيد بتاكيد مكارم الاخلاق و النهي عن الاشياء الظاهره يعني اذا في اشياء ظاهرة يعني مثلا إن كان هناك بغضاء إن كان هناك أحقاد وحسد يعني كان هذا في ظنيك أبو بنصفر أتانا بأشريطته وشكك كل أخف يعني كل أخوة أن لا تزور الآخر ولا تدخل إذا الحم والموت هذا طبعا له تفسير الحمو هو اقرباء الزوج لا اقرباء الزوج لكن عليه تحال وعن الحجاب بالغ فيه وعن القات والدخان والاشياء اللي يعني الهبنا الناس اشغلناهم وامتحناهم بهذه الاشرطه والدعوات تلك الايام نكتسح البنات كلها في كل مسجد ويعني الله على الله الله يغفر لنا المقصود ان السبت نزلت لما نزلت صبيه انا أطالب بطاقة شخصية فوجدت حسن حسين عرض علي أو نصحني بالزواج وعالني بالمساعدة وكان هذا في واحد محرم 1409 وانتهت كما قلت انتهت هذه السنة بس بعد أن مررت بقصص حب يعني مزيفة فالمنتصف سأتي على ذكرها طبعا نزل طبعا الأشياء التي لا تستاهل الذكر سنخفي الأسماء يعني مثلا اكتب ارسلت رساله لفلانه ما يعرف ما يعرفوا مين فلانه وكذا يعني مخفية يعني ف كنا نب... يعني تعرف الشباب يحبون الحب مع تديننا تلك الايام التدين الوهابي الخالص الا ان الو... الواحد يبغى يبحث له عن مخرج متى يتزوج فين المنى ال... البنت المناسبه عين واين وهكذا اثنين محرم نزلت صبي ايضا من اجل ال... البطاقة رجعت مع صاحب صالون إلى الدائر ثم زرت المركز في التطوير ثم كتبت رسالة ثم طلعت عندهم فرح جبران فرح جبران هذا أيضا هو الرجل الثاني بعد حسن السين وهو اليوم أخذوها الإخوان الله يغفر لنا وله وهو متزعم البيان ضدي ورجل فاضل حقيقة ووقف معي للأمانة وأيام كان يظن أني وهابي يعني او كنت وهابي فعلا بس بعد أن رأاني أني أنقض معاوية وبني أمية يعني تحول فالله يغفر الله له علي ثم جابر محمد هذا الله يرحمه زوج أختي سهلة كبير في السن توفي وهو أقدم من والدي بحوالي عشر سنوات لأنه يذكر لي قصص قديمة وكان حكي كتبت عنه يوم توفي كتبت عن كشمان وعن جابر محمد وثم عن الوالد ثم وقعت الأوراق من عند حسن حسين ما أدري أي أوراق يظهر لي نعم أوراق خاصة بالبطاقة الاثنين ثلاثة محرم 1409-15 أغسطس آب 1988 الذي يحتاج إلى هذه السنة ابتدأت من أراد الميلادي 13 أغسطس آب 1988 يعني قبل حرب الخليج بسنتين وكنت أدرس طبعا في الرياض لكن هذه وأنا في الديرة قصتي وفي الديرة إذن ثلاثة محرم قمت صباحا عند جبران يحيى أبو مفرح والمطوع أبو جبران يحيى سليمان كنت نمت عندهم وفي الصباح توجهت إلى صبية مع مفرح جبران ثم رجعت مع واحد اسم منصور أحمد الغزواني إلى أسفل الجشية ومعه سيارة لأخيه ورخصة لأخيه ولعلهم اشتبهان يعني انظروا هذا التفصيلات التي كنت اكتبها واش دخلت ارجع مع واحد وتكتب اسمه واسم أخوه يعني كنت أسجل أي شيء مثل فيلبي أذكر الرحالة عبد الله فيلبي يوم أتى بني مالك كتب أي شيء ولعل تأثرت به لأني أذكر قرأت مذكراته بداية الجامعة كان يكتب أي شيء عن الأنعام عن الطيور عن الأسماء عن كذا أي شيء يكتبه في طريقه. وهذا يعني ربما إذا وجد أحد ما أدري هو الله حي أو ميت الله ان كان ميت الله يرحمه منصور أحمد الغزواني ربما أبناؤه يستفيدون الآن لما يسمعون افترض أنه سمعوا وأنه في ثلاثة محرم 1409 طلع عندنا يعني أو كان في وكذا جيد يعني ما فيها بأس واسم أخيه سالم كتبت أنا واسم أخيه سالم على ما أظن طبعا أنت عندما تركب مع واحد في السيارة تضطر السودف كيف الحال وايش اسمك وكيف وهذه ما شاء الله السياره ايش موديلها هذا الله هي لي وكذا يعني تستنبط من هذا تلخص عليتي حال في 4 محرم 1409 الى المركز المركز كان عنده مركز في التطوير في تطوير فيفا نحن كمشرفين على الطلاب يعني هو المركز عمله اخواني هو قبل ما بعدها اتت السلفيه وتركت المعسكرات كنا مع الإخوان ولا نعرف بس هو جيد يعني ليس فيما ينكر إلا أن هذا فيما بعد نعرف آثارها أنه بناء هرمي في تتدرج فيه إلى أن تصل وأنه في الأخير تنعزل عن المجتمع وتزكي نفسك وأن المجتمع فيه وفيه ونحن قائدة الدعوة ونحن أولياء الله في الأرض يعني تصل إلى هذا المرحلة فلذلك النصيحتي في يعني في هذا الحزبيات أن أن تدعو بلا حزبية مثل ما أفعل الآن الآن أنا أتحدث بلا حزبية بلا ما يحتاج تعمل تنظيم وتعمل لأنه في الأخير تدخل في مشاكل حتى ولا أبراء في غير دين الله على يتحال إلى المركز مع جبران أحمد ورفا رايح هذا صديقان جبران أحمد الأحمدي زميل لي من الابتدائي وهو نصراوي وأنا كنت أنا التحادي وبين حوارات مع مرافع رايح التحادي لكن تأخر عنه في الزمالة درس بعدنا بسنتين أظن أو إلى المركز يعني ذهبنا إلى مركز تطوير فيفا مع الاثنين هؤلاء ما أدري هنتظروا ما انتظروا أو ذهبنا من أجل مكتبة أو ماذا بجوار المسجد هو حاليا أو تلك الأيام بجوار المسجد التطوير ثم عند مسعود سلمان آه. مسعود سلمان هذا شراحيلي في في الطريق يعني في, في مكان اسمه العطف ما بيننا الحدود بيننا وبين آل شراحيل بين آل خالد وآل شراحيل وكنا لعبين يعني أنا جعلت نفسي كأني واحد غريب من أبها وكان رافع يتنشدني يعني يسألني فين وكيف أبها ومتى كذا نمثل يعني شباب نمثل وكان أحمد قد خطط عند مسعود سلمان لكن يظهر أنه يعني لم يتفقوا حضرت المحاضرة طبعا أخي أحمد كان قد خطب هناك قبل ما يتزوج يت... من مكان آخر سيأتي ذكره ربما. حضرت المحاضرة في الدائر للحكمي مشيين على الأقدام يعني حتى شوف الإخلاص للحراكية كانوا يوصولنا لازم تحضر ما أدري من هو هذا الحكمي الذي حضر يعني الح... حرص الإخوان على الحشد يعني المبالغ فيها وما ما تستفيد ما أذكر كلمة للحكم هذا الذي حاضر ما ما أذكر يعني أنه لابد تحضر من أجل إيش يعني إظهار للناس بأنه كبار القوم يحضرون وطلبتها العلم وتستفيد والحزبية يعني هي حزبية ليس الهدف الفائد على ف فنعم حضرت إذن نشينا على الإقدام إلى ظرفات إلى مكان اسم الظرفات يا حصلت من هناك يعني طبعا من من الجوة إلى ظرافات مشيا ما كان في سيارات ثم حصلت واحد وأوصلني الدائر خلص كنت على وشك الوصول ثم رحت مع محمد سلمان هذا زميلنا من من الصف الرابع ابتدائي تقريبا إلى ثالث متوسط ثم ذهب إلى معهد المعلمين وأنا صعدت إلى فيفا الثانوية العامة محمد سلمان الكبيشي في بيتهم طبعا سولت انا وهو والشعيثي زميلنا أحمد الشعيثي هذا كان قبلي بسنة للأسف أنه لقى أحمد يعني حسود حقود أحمق. هذا أما محمد سلمان لا واسع أفق لكن أحمد الشعيثي هذا مسكي يعني الله يغفر لنا وله هو بعد نظر الطب لكن أحمق أحمق أحمق وضيق أفق ضيق أفق وضيق ما يعرف فيحتج بجهله يعني, يعني إذا أجده كيف الحال أحمد وكيف أسلم عليه فالله يعني يبتأس يبتأس يعني طبعا يعتقد نظال وكافر وكذا مثل هذا الكلام الله المستعان ماذا تفعل بأناس هكذا يعني عقولهم كنت زميل لهم سنوات وضحكات وطلعات ويعرفك تماما فيسمع كل واحد خلاص يعني ما يأتيك وجها لوجه يقول يا أخي تعال أرى عليك كذا وأنت صحيح وكذا يعني هكذا للرجال يتعاملون ما هو كذا يحتبس طبعا هذا كان يوصل الوالدي لمقال أذكر حتى مع بداية الجامعة وأنا اكتب آسف لا حتى المقالات بعد التخرج في صحيبة الرياض بين ردود طبيعي وبعض الناس فيأخذ أسوأها ويذهب يقرأها الوالد كان في مستشفى فيفا يقرأها الوالد بس لا تقول حسن أن ما استحي انصحه حذره وكذا ما اشدخلك يا أحمد لا إله إلا الله ولا يأتي بردود على الآخرين فلما أروح للديرة يعني يكلمني الوالد وأذكر له وجهة النظر الأخرى وأنه لا تخشى يعني طبعا هو أحمدي يقول له تربي يسجنون يعني يحذرون بالدولة ويحذرون ب... هذا... هذا أنا في ظني هذا يعني لؤم طبع معلش تاريخ تاريخ والأخ أحمد يمكن يسمعني نلتقي وجها لوجه من لعمة طبعا تذهب إلى بهذا الدسائس ولا تذم بظهر الغيب ولا هذا ما يجوز تعامل مع الناس هكذا بشرف ووجها لوجه خاصة أنه والده ما شاء الله هو والده محمد علي الشعية لله يرحمه لو أدركه البخاري لو أدركه لروا عنه نصف صحيحة رجل عجيب اللي محمد علي الشعية لله يرحمه وسجلت منها أشرط له قصص سيأتي يعني وأحمد زميل من الثانوية من الوسطى هو قبل أنها كان بسنة وفي الثانوية وفي الجامعة ذهب إلى جامعة ملك سعود ونحن جامعة الإمام المقصول أنه لن يكون مناسبا أبدا الأخ احمد أن يتغير طبعا هذه أما محمد سلمان جابر الكبيشي رجل فاضل طبعا هو هابي بس محترم يعني محترم انسان إنسان يعني وأخذ الوهابية كذا مصلحة يظهر لي أخذها مصلحة لأن فيها مصالح ووظائف وكذا والله هو يعني واحد يعني, يعني ما شاء الله متعصب للنصر والماجد عبد الله أذكر الزمان كأن كنا التحاديين وهو يعرف يعلق علينا يحرق عصابنا وهزائمنا ف فكان محمد سلمان يعني مجادل رقم واحد وننقهر منه يعني هو الذي يتعبنا على يتيحال طبعا سوالفنا وضحكنا حول قصه الواحد اسمه جابر صالح كان الضه يعني له قصص مع مع بناته كذا يعني طبعا زمان عادي تذهب انك عاشق إنك يعني بعض الناس عاشق ويذهب وعرفت فلان وذهبنا ورعينا و.. سواء الفتاة فيها الطرائف ما فيها بأس حتى نحن حدثت معنا وخبرتنا بعض, ال.. بعض الأشياء سابقا حول بعض الذكريات عليتي حال يوم.. هذا إذن في أربعة محرم 1409 ذكرت <تصفيق> الطرائف أي.. <محن> لكن ما كل شيء يعني ينشر خمسة محرم 1409 رحت إلى السوق بعد الإفطار يعني إفطار الصباح ثم رحت مع ابن انفرحم جحمة ابن انفرح جحمة فرح جحمة الله يرحمه أدركته وسجلت كان في الرياض وسجلت معه هو ابن الصعاوي ورحنا سوا وسجلت أشرط منه وهو أخو علي جحمة الشاعر انفرح جحمة هذا والد محمد انفرح الذي اول من تعرفت عليه في الرياض والآن هو شيخ قبيلة حراز الخالدية المالكية ورحت مع ابنه مع اريئيه بناءه اظنه الى المركز ثم الى دكان علي سالم علي سالم هذا الزغلي من جماعتنا من الجفو انا اعرف اعرف والده ايضا او والده كان يعترض على الدعاه الجدد نحن يعني يقول كيف تقرؤون وكذا وكان يعلق علينا وكنا نتضايق بس كان منكد وشديد وهو معه حق يعني ثم مع ابنا فرح جحمه نفرح جحمه البيت طبعا يوم مطير لم أشهد مثله قبل ذلك في ستة محرم متميز هذا اليوم طلعت مع رافع إبراهيم هذا من جماعتنا من آل مكدي يعني أن اسمي حسن فرحان حسن علي هتيبل أحمد مكدي آل مكدي فرعان آل هتيبل وهو نحن وقال يحم شريف ومنهم ابراهيم والد الرافع هذا وهو غير رافع زميلنا رافع رايح الأحمدي صاحب الربربة لا هذا في ذمف النطق عجيب الذمف يعني الضاج عندنا نطقها فأ, فأ. يف، يفحك كذا يعني يضحك يفحك يعني هذا الصوت الفأ لم تدونه المعاجم أو اللسانيات العربية ويظهر لي آآ أنه صوت قريء يعني حميري قديم بعض مثل الجيم في فيفا في فيفا الجيم يقول أنه زا زابر يعني فيه هذا تسمع علم الأصوات ربما أهل اللغة وتذكرت الآن زميلنا وحبيبنا اللغوي العميق محمد مسعود الفيفي عنده يعني تفسير لو أنه نشيط يتمشي في في القبائل لأنه عنده حس لغوي قوي جدا وينتقد المعاجم وكتب اللغة هذه إنها لم, لم تغوص في علم اللغة هذا جيد على أي حال طلعت مع رافع إبراهيم إلى حسن حسين يريد توقيع لأنه ضيع حفيظته هكذا قال ثم أخبرني طبعا حسن حسين قال تثق فيه وكلا قال طبعا هو كذا ووقع له في, في الرجوع أخبرني أنها مع هالبطاقة لكن يضغل حفيظة جليلة يعني حتى يسجل بها كذا أو ما يبغى لأنه كان صاحب عمل كتبت ولا حوله لقوة الله بالله يعني شهدت له زورا أو دون أد... ما أعرف لم هو زور ما أعرف أنا كنت ظن صادق لكن قوية سهلة يعني يريد بطاق... تغيير البطاقة من أجل أن يعملوا ستعقده البطاقة الأولى هذه أخطاء الأنظمة ليس خطاء رافع ولا حسن ولا خطأي ال... نعم موت الرئيس الباكستاني مكتوب هنا في هذه الصفحة كان نضياء الحق يظهر لي انه قتل وهو في الجو المهم قلت وكان عند حسن حسين علي حسين اخوها الشيخ الحالي وقال انه مستعد يوصلني الى احمد الحوثي لاناظره طبعا احمد الحوثي احمد بن حسن بن حسين الحوثي هذا كان مشهور في بني مالك وفيفا قبل اتفاق حرض بين الحكومة المتوكلية والجمهورية الثورة اليمنية ثورة سبتمبر وكان هو من اعلام صعدة وكان جالس في فيفا اكثر الوقت وكنت انا يعني سلفي متشدد فكنت كان علي حسين زيدي الشيخ الحالي بس هو يعني يتغير مع الناس يعني مع, مع الجو كان يقول والله الزيدية احسن منكم وكذا كان يحلف وكنت اجادله انا فأذكر <تصفيق> مرة لتقينا عند واحد في الدائرة أيضا من البشكة يعني من الأخوان انا كنت أخواني نفس الشيء ولا أعرف يعني فعلي حسين يجادلنا قال مطاوعة اليوم والله ما تعرفون والله الزيدية كانوا أحسن منكم وأحمد الحوثي هذا كان كذا وكان وأنا لازم أدافع عن المذهبية فكنت أكثرهم يعني علما تمكنا فقلت لعلي حسين تعرف عمرو بن خاد الواسطي <تصفيق> هذا طبعا راوي مثل الزيد علي كنت أضاعفه يعني تبع عن المنهج السلافي قلت هل تعرف عمرو بن خال الواسطي قال أينه يعني بلاج المحلي <تصفيق> يعني من هو بلاج المحلي أينه <تصفيق> فقلت عمرو بن خال الواسطي قال لا والله ما يعرفه <تصفيق> <تصفيق> يعني كانه فسوق الدائر هذا توفي عام 170 في أيام وكيعه <تصفيق> <يعني> <تصفيق> فالشيخ علي حسين طبعا هو الحالي هو شيخنا الحالي شيخ آل يعني رجل فاضل بس أنه ليس جادا يعني في القضايا يعني يأتونها الوطاعة ويصرفونه وإذا أتيت رجعته العقل وهكذا فعندهم عنده إشعاعات أكاذيب هؤلاء أنه هذا يسب عائشة ويسب الصحابة وينقض ابن تيمي ططط من هذا الكلام يعني فليس قويا يعني فعلميا حتى فقد يتأثر يعني الله الرأي العام كاد أن يؤثر على النبي نفسه لولا أن الله ثبته ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فمن باب أولى قد يتغير والله هو يعزني يعني فالمهم أني أنا من تاك اللقاء في الدائر لقيته فقال أنه استعدي وصلني عند أحمد بن حسن الحوثي في اليمن وأتناظر معه وأعرف كذا وفا وأنا كنت جاهل طبعا العلم السلفي هو جهل لأنه عندما أصل الحوثي واقول لها عمرو بن خالد الواسطي خلاص إذا سقط سقط المذهب الزيدي هذا غير صحيح اولا في طرق اخرى في الهارونيين وفي ابي طالب وفي ولماذا تضعيف عمرو بن خالد الواسطي قد يجادلني ان ان التضعيف مذهبي بما انا اليوم اميز اميز يعني مثل ما يضعفون اليوم ما انا اصدق منهم فعلامات التضعيف والتول والتوثيق ليس بانه ضعفه فلان طيب فلان نفسه هو غير ثقه عند عمرو عمرو بن خالد الواسطي وكيع بن الجراح ولا فلان ثم تبع الناس وكيعا على تضعيفه وكذا صحيح انه يدرس مسند الامام زيد وقد تجد اشياء منكرات وتجد اشياء معظم صحيح لكن قد تجد احاديث تنكر مثل ما تنكر على احمد على البخاري احاديث في صحيحه طبيعي يعني هذا موضوع عادي طبعا عمرو بن خالد الواسطي عمرو بن خالد الواسطي توفي حوالي 180 وهو راوي مسند الإمام زيد عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الطالب وكل أسانيده حدثني زيد بن عمل عن أبيه عن جده وهكذا وهو مسند وهو من أوائل أول مصنفات الحديث هو قبل يعني حاليا ما أدري سفيان الثوري يعني التفسير منصوب له وهل هو مجموعة أو من طبعا المقصود أيضا عند ال... أظن عند الإباضية الربيع بن, حبي... الربيع بن حبيب 140 الراوي عن جابر بن زيد أقدم طبعا المقصود هنا أن الشيخ علي حسين الله يحفظه يوفقه يهديه ويعقله إن شاء الله هو شيخنا وكبيرنا لكن لابد أن يسمع الشيخ يسمع من الجميع ويعقل ولا يس... ما يصدق كل شيء وهكذا وهو له صداقة مع الوالد وكان الوالد يعني يريد أن يطالب هؤلاء الذين وقعوا بيان ضدي فتلكأ عليها علي حسين وكذا يعني ما, ما نشط معه لأنه الجماعة معه كل يوم لا هذا يسب عائشة ويسب الصحابة وأنكر عليها العلماء من هذا القبيل وأنا ما, ما اهتميت الموضوع يعني ولم أذهب إليه كذا يعني, ما يعني آخر ما أفكر فيه بني مالك وجمال ليش لأنهم ضحايا أنا سميت بيان الضحايا ليس ليست معركتي معه معركتي مع ابن تيمية مع الفكر الوهابي مع الفكر السلفي القديم مع بني أمية مع جذور التاريخة ولا مساكين والله أغفر لنا ولا يعني طبعا رجعنا بعدين عند مفرح بعد ما كنا عند حسن حسين ورا أنا ورافع ورافع إبراهيم والحفيظة وقصة الحفيظة وحصلنا على حسين ويوصلني وكنت جاد وكتبتنا أسئلة وسألت على حسن حسين عنها يعني قرأت عليه الأسئلة فكان عاقلا قال لا لا تقول كذا لا تأتي وتقول لأنه كان في الأسئلة هل تظن أنك أعلم واحد في الأرض هل تعيش هذا الكلام كان لا قل أنا طالب علم ما أعرف وجدت وريد أن أسأله كذا عحسن حسين عاقل كان ميزان ميزان حقيقة قال لا رجعنا طبعا الرح... رجعنا إلى فرح جبران أذكره قال ما في داعي تطلع للحوثي هو خاف يقنعني فقلت ليش قالهم أعداء الله ورسوله يقصد السيدية فقلت له يا رجال معناته قال اخذ كلام ابو زهره قلت ابو زهره يفني عليها لا ابو زهره كان له مسجد بامزيد في مسجد المسجد عندهم عنده مفرح قلت يفني عليه وانت تقول الله رسوله لا بدي نعرف يعني كنت هذا العقليه التساؤليه عندي جيدة فندم فرح كذا طبعا فرح يهجم بالكلام مسكين ما يعني هو خلوق وطيب هو اقتنعني لكن لا بدي نعطي الصوره كامله يعني إذا احببت واحد ما يفني عليه هكذا مطلقا واذا ابغى ما, ما احرمه محاسنه طبعا ذهبنا بعدين إلى هروب أنا ومفرح جبران مع حسن حسين وحسين أسعد زميل لهم ويحي سالم الشوطحي ذهبنا إلى الشيخ علي جابر انفرح الهروبي الذي كان أستاذ عقيدة في كلية الأصول بالرياض كلية أصول الدين وهو تعرفت عليه هو من, من المرتكزات الأولى في الرياض هو وأبو غازي حسن موسى الفيفي ومحمد انفرح هذا الثلاثي علي جابر الهروبي كان عنده من حيث الكتب والمكتب وحسن موسى يعني صديق ومحمد ينفرح من الجماعة فكنت في الغربة في الرياض وحدي فما عندي إلا التنقل بين هؤلاء الثلاثة تقريبا يعني في, أو في اول سنتين تقريبا من 1948-1949 وكذا واستمر طبعا معرفتي بأبي غازي الآن بس محمد ينفرح عاد للجنوب المقصود لهبنا إلى جابر ينفرح إلى علي جابر ينفرح الهروبي وكان معنا ابن أبناء حسن حسين واحد اسمه علي وهو الآن مدير أظن عامة واحد نعم هو الثاني نسيت اسمه فالمقصود أننا سولفنا معاه طلعنا إلى منجد يوم جمع طبعا هذا إيش هذا الخميس كأنه يوم بقينا معه إلى يوم الجمعة وأنه ذهبنا إلى ال يظهرني ذهبنا معه ثم نعم اليوم الثاني طلعنا نعم اليوم الثاني الجمعة طلعنا منجد المقصود تذاكرنا في ابن حزم لأن رسالة الشيخ علي جابر عن ابن حزم في العقيدة ابن حزم الأندلوسي واستغرب حسن حسين من من إجاباتي يعني مع. بمعنى يعني كان عندي معلومات عن ابن حزم فقلت اي ابن حزم الذي تناظر مع ابي الوليد الباجي قال نعم فكان يلتفت حسن حسين والذي قيل أن سيف الحجاج ولسانه ابن حزم شقيقا قال نعم والذي كذا فاذكر معلومات فكان كل مره يلتفت حسن حسين ويقول يعني في الطريق لما عدنا قال هذا يسوي فضايح حسن يقصد انا يعني ما شاء الله معلومات يعني كان يستغرب لانه حسن حسين متعلم كان رجلا متعلما ويحب صاحب المعلومة ويقدره ويستخدم الجميع في خدمة الجبال الاخوان والسلفية والتبليغ كلها رحنا معهم بس يستطيع توظيفهم لخدمة الجبل وتعليمه وأيضا عن الفقر كان مهتم به وهو مشروع جبار قبل أن تأتي الجمعية وكان نذهب هنا ويا رجل, رجل فقدناه كثيرا بني مالك يعني طبعا ذهبت به المحمود وعنده تبع الطيار والثاني ص... صاحب الله واحد ثاني نسيت اسمه هو خطب مره ضدي في الرياض خطبه خبل وصاحب تبرعات نسيت اسمه علي حال الا في الجمعه 7 محرم طلعنا الى جبل منجد يعني انا وحسن حسين وفرح جبران وحسين اسعد ويحيى سالم مع الشيخ علي جابر الهاروبي لان لهم زملاء من ايام صامطه اظن او تهامه ما ادري اين ما ادري المعهد عندهم اين عندهم أصدقاء في الجبل توقفوا عن دراسة في ريد حسن حسين يعرفهم وكذا يعني تواصل زمان ومن قديم صلينا الجمعة هناك اختطب بنا علي جابر طبعا كان يخطب حفظا ثم حسن حسين بعد الصلاة طبعا حسن حسين الكبيش الله يرحمه أذن أذانا جميلا تمنيت أني لو سجلته جميل جدا يعني, يعني ترطيل الأذان عنده ما, ما سمعته من قبل جميل جميل فعلا طبعا تعرفنا على زميلهم اسمه موسى حسين علي وتعرفنا على والد علي جابر نفسه وجابر الآخر واحد اسمه جابر أخ علي جابر أظن نجح من الثانوية ويريد الشريعة رجل فاضل أظن ما أدري والله صار علي حادث مات أو حي ما أدري ورأيت سلمان حسن قراد سلمان حسن قرادي هذا قصة رأيته في جيب أسود ليلا الساعة اثنين ونص ونحن نازلين من منجد او طالعين نسيت لا أظن نازلين مدام ليلا الساعة اثنين ونص لأنه أخروا علينا العشاء أهل منجد الله يهديهم تأخر العشاء ونحن ما تقدينا جلسنا إلى المغرب وإلى العشاء وثم جلسنا واشتكالي أذكر ابن حسن حسين الآن المدير النعامة كان يتلوم من الجوع عليتي لكن ما قصروا بعدين أحضروا هذا الأكل وهذا اللي يعني, يعني يمكن طبيعتهم هناك طبعا تأخروا عنه بالعشاء نعم حسن سلمان حسن قرادي ولا أدري هل هو سلمان حسن او حسين بس هذا مكتوب هنا بس أنه التقينا في في الصف وأنا الثاني متوسط التقينا في مدرسة الصبية الجديدة في مركز صيفي وصورة كنت أنا متحفظة عن التصوير لكنه يعني ترجاني أن نأخذ صورة صورة لنا من كاميرا فإذا صوري القديمة هناك لا زالت عند حسن مدام أنه يحتفظ بصورة سلمان حسن قرالي وإن شاء الله أني أزوره وأذكره ولعلي أجد صوري القديمة عنده وأنسخ منها نسخة وأنا في الصفة الثاني متوسط يعني عام 1402 يعني يوم وفات الملك فهد ومجيء خالد ومجيء ملك فهد كنت في الثانوية ذوي يوم اجتياح إسرائيل للبلوء لبنان والحرب العراقية الإيرانية لازلت في أوجيها وكنا ندرس في الدائر فجيد يعني مثل هذه الذكريات ثم رحنا إلى الوطن يقصد بني مالك طبعاً في الطريق سولفوا حسن حسين وزملائه عن أيام الدراسة في جيزان وفي أبهى وقصص يعني مضحكة يعني بس منها ليست للنشر يعني يتفاجأون من أناس يعني يكونوا سيئين وهم يظنونهم كانوا, كانوا جيدين على أي حال الثمانية محرم 1409 النزول إلى الصبية والعودية للتطوير المحاضره الخطيب عبد الله الذيبان كان في محاضره في الجنية في هذا اليوم في المركز تعرفت على عبد الله من كليه الدعوه الاعلام وعبد الله الذيبان هذا داعيه اسمر هو اللي طلع معنا القعقاع والقى محاضره نعم المحاضره في الجنية الخطيب عبد الله الذيبان وبعد المحاضره طلعت مع مفرح جبران وسولفت في الطريق مع حسن موسى حسين اه في قصة قصه عنا كل عن البنات والزواج وكذا يعني كل واحد يبحث لنفسه يعني طبعا غضبت ازعلت من حسن حسين لانه ما حضر مس القعقال وكان له مكانه كبيره يعني اذا حضر ورحت ادعو الناس يعني طلعت طلعت قلة نسميها القهبة وكذا دعوت الناس تروني حسن حسين بيحضر لازم تحضرونه وارسلني وكذا يعني فوها كان قد وعدني في المركز الصيفي الذي عند التطوير لكن لم يحضر استهان فكتبت له اليوم الثاني وس... رسالة شهيدة اللهجة ستأتي الآن في تسعة مهرم قلت قمنا في الصباح يعني كنت عند انفرح يظهر لي ثم أخذت سيارة انفرح وأخذ هو سيارة حسن حسين حتى وصلنا إلى حسن حسين ما أدري من هو هذا حسن حسين الثاني لأنه هو غير حسن حسين الكبيشي يقول لك حتى وصلنا إلى حسن حسين فعاتبته فعلا وعراضا لا قولا وتصريحا إلا أنه قال سلم علينا واحد في السيارة وطيب وكذا وأنا ساكت وزعلان لأنه باقي باكتب له رسالة أبغى أحتفظ بغضب كما هو مثل حارثة بن عباد ها حتى اكتب له رسالة لماذا واتهمته بالكبر واحبب المشيخه ونا وانت ما تبغى تحضر القعقاع وانت كذا وانت يعني ايه فنزلنا صبيا ثم ارسلت له رساله عتاب شديده اللهجه من صبيا يعني وانا انتظر البطاقه الان البطاقه كانت عندنا بطاقة الشخصية يقطع الواحد في سنه إذا اذا اخذناها في سنه نعمه سنه نعمه سنة ايوه يعني كان الفساد الاداري في أحوال صبيا واحوال جيزان و الفساد الاداري ويعني شيء لا يصدق ابدا وعلى اي حال ارسلت له رساله اذا شيت اللهجه منصريا وارسلتها مع فرح جبران وصارت نكته فرح جبران اللي يقول كان عند حسن حسين ملف البرقيه رسائل الشكر من عبد الله المصلح ومن كذا قال لازم الان تفتح ملف ثاني تفتح ملف ثاني رساله شديده معنى الكلمه وانا كتبتها زعلان وعندي بلاغه يعني تظن نفسك ماذا وابيات وكذا ما اذكرها بس ف... ف يعني اعتذر حقيقه نحس حسين وقال والله انا ما توقعت انك تزعل هذا الزعل قضيه سهله قال و... فقال مفرح قال هو هو دع الناس على اساس انك تاتي والان رجعوها في وجهه يعني وانت يعني لك مكانه و... يعني المهم الله يرحمه ال طبعا في صبية لازلت في صبية توسط لي هذا اليوم عبد الرحمن الرفاعي فانتهيت من صبية ونقلونا إلى جيزان نتبعها في جيزان البطاقة عبد الرحمن الرفاعي هذا هذا عبد الرحمن هاشم الرفاعي هذا مديرنا في الصفة السادس الابتدائي وما زلت اليوم زرته ولم أجده حتى آخر مرة وتركت كتاب او كتابين أظن هديتهم عند خياطه هنا قالت إذا أتى أعطوا هذا دعيته ولس رد على محمد الوهاب يعني ما عندي له آخر الباقي ممنوعة حتى هو ممنوع لكن أقصد إذا ذهبت ما عندي كتب بقيت الكتب حتى أهديه ما وجدت له هذا الكتاب فعليتي حال عبد الرحمن هاشم الرفاعي كان يعلمنا علوم في الابتداء في الصفة السالسة يعني عام 1400 تقريبا عام 1400 وقطعت البطاقة من جيزان فيها بعد ستأتي بس هو توسط لي لأني أعرف مكانه فأتى ونحن يعني نادي على واحد اسمه احمد واعطاه الملف انه ينجزه لي بسرعه وانا طالب في الرياض ومنقطع وما يعني ف بعدين ذهبت رجعت مساء عند عبد الله كان في القحص اخي عبد الله وشاهدت مباراه الاتحاد والشباب واحد واحد كذا شوفوا شوفوا هذا التدوينه الجميل يعني يعني تجد سياسه ورياضه ودعوه وسعيد المسفر والاتحاد وعبد الله غرابه وكل شيء أيوة في اليوم <تصفيق> يعني هذا الجمال في عندما تكتب أنت بلا بلا نفاق بلا تنمق تكتب الأشياء والآن هذه السلسلة هي على ضفاف الذكريات بمعنى تكتب المعلومات الصلبة التي هي ما وقعت ثم تتذكر على جانبيها على ضفاف هذه الذكريات يعني تذكر الأشياء الذكريات هذه طبعا في عشرة محرمة الربعاني وتسعة الآن نص ساعة في عشرة أيام فقط يعني لكن انا سأختصر الأشياء التي تكررت يعني ان شاء الله سنختصر في أواخر المذكرات ربما ما ادري قمت حول الساعة 11 طلعنا عند أبو عمر 11 ظهر طلع عند أبو عمر أبو عمر هذا سالم أحمد جبران مفرح الاحمدي في قلة المشربة وهو صديق العمر حقيقة درسنا من الابتداء إلى ثالث الثالث متوسط وكلنا أنا وهو ملتقيان في الأمزجة في التدين في حب المعلومات الدينية وحب الشعراوي في حب الاتحاد في يعني افترقنا فقط في الارجنتين والمانيا أنا أشجع المانيا هو يشجع البرازيل وفي اليمن فترقنا هو مع التلال الجنوبي وأنا مع الشرطة وفترقنا في الكويت يعني لكن هو يشجع لكويتنا العراق في المنتخبات يعني المصارعة ما كان يشجع حادي أنا كنت شجعتني أطلس واحد أصمر كبير أيام يعني العملاق الفرنسي وسنوكا وكذا إبراهيم الراشد يكننا نتابع هذا, هذا حياتنا يعني هذه حياتنا كلها كلها علوة فبكن سالم أحمد هذا صديق عمر حقيقة لأنه صاحب مبدأ وكان معي في كثير من الأفكار التي يتخاصن فيه فيها مع المجتمع مثل نصرات العيد أنها سنة وكذا يعني طلعت عند ابن عمر أنا وجبران أحمد جبران أحمد معزي هذا أحمدي من آل مفرح في الجبيل زميل أيضا تحدثت عن سابقا ثم رجعنا إلى أحمد سعيد أحمد سعيد هذا احمد محمد سعيد الأحمدي آل سعيد مشهورين في الجبيل شاهدنا المصارعة طبعا ضروري كان المصارعة والمباراة ما ينفع فيها لا سعيد المسفر ولا عائض القرن ذاك اليوم لازم نشوف أيوة بعدين رحنا عن جبران أحمد ونمنا هناك إلى الصباح كان طبيعي عندنا الزملاء ما ولا كان في ذاك الأيام يعني عبدا تروح تنام في بيت آل فلان ينامون زملائك عندك يعني هذه, الح... هذه ال... طرح التكلفة هذه اليوم مشكلة يعني او غير متوفرة ولعل له معذار اليوم يعني. على أي حال في 11 محرم 149 وقال قمت برحلة إلى العزة عندنا منطقة سمع العزة وذات الخلفين انا وأحمد وجبران أحمد نعم أضم معنا سالم أحمد بس ما أدري ليش سالم أحمد ما كتبته قمت انا وجبران أحمد وتوجهنا إلى البيت ثم نزلنا العزة الرادحة ما كان اسمه الرادحة وتغيب عنا سالم أحمد وكنا قد اتفقنا الثلاثة في الليلة السابقة لعينة مشي في العزة طبعا كان يدرس في العزة هو الان صاروا مدرسين يعني بعد الثانوية اللي هو سالم احمد صار مدرس هو ايضا احمد جبران احمد اما انا فادرس في الجامعة بس نحن زملاء من قبل كنا عند علي سالم ثم فرحان سالم ثم طلعنا ايه العزة ما ادري مين هذا علي سالم هل هو صاحب من الزغلي ام واحد ثاني ثم او ناس من العزة يعني. ثم طلعنا ايه العزة وصليت العصر عند قريب من حسين جابر واحد كان سألنا عن صاحب البيت قال اسمه حسين جابر صلينا العصر هناك ووصلنا الى اقصى العزة طبعا اخذنا الشاي عند حسين جابر لانه هناك تدخل عند اي زمان تدخل عند في اي مكان عند اي واحد شاي وحياك الله وكذا وتمشي يعني كان طريقتنا هكذا واظن وجدت ابنه محمد و ابن حسين جابر العزي يمكن الان يمكن حسين جابر توفى لانه كان شايب حصلته فيما بعد حصلته في الدائره قعدنا في صندوق سياره وقلت من انت قال انا حسين جابر اللي زرنا قال كنت اتمنىت اني ادركتكم بس تاخرتوا حياكم الله وكذا وكان مجردا يعني ما كان عنده على ظهره شيء او مازر عنده هذا حسين جابر طبعا رحنا ذات الخلفين وصورنا مناظر شتاء عند رحيم انا مفرح محمد هذا متزوج عمتي مريم اخت الوالد لا زالت الوالد الان ما عنده ما كان ما عنده اخوان عنده فقط اختان لا زالتا حيتين احداهما جمعة متزوجة عند آل زوجها سليمان سالم اسف سلام سلام سلمان سليمان سلمان الشراحيلي الذي صورت صورته عندي في تويتر وقلت الا يشبه جساسه المره يعني ف أمام فرح محمد هذا في الجبل من جماعتنا وثم رجعنا من حراز وكانت أمطار, أمطار كثيفة تلك الأيام فلما رجعنا من العزة أسف من حراز كان الطريق صعب نعم ثم, ثم طلعنا عندي يحيى سليمان مين يحيى ثم رحنا بصعوبة اللهي ما أدري هل هو مين يحيى سليمان هذا 11 محرم عزيمة عند الوالد يعني وليمة ذهبت ببنات عمتي إلى, إلى, إلى, إلى الجوة ثم ذهبت على الأرجل أريد أن فرح جبران آه يعني لما رجعت السيارة ذهبت على الأرجل أريد أن أطلع عند فرح جبران مشيا وطبعا من وادي الجنية إلى حراز جبل كبير يعني بس كنا نمشي أنا أذكر طلعت أكثر من مرة حب العلم والمعرفة وعندهم أيضا مسجد فيه مكتبة مسجد المقمور فيه مكتبة تجد والله لا. ذلك المسجد مع مكتبة الشيخ علي جابر هنا كانت مغذية لكثير من الأفكار يعني. عندهم مسجد إمام الزيد عندهم كذا حتى, حتى حصلنا بعض الكتب التي أخذها ما أدري من جلبها حتى كتب شعوذة هناك ما هي شعوذة هي اسمها مجربات الديرابي الكبير ما أدري المجربات هذه يعني افعل كذا إذا رأت لا تنسى افعل كذا إذا رأت ما أدري هل هو كتب متصوف أو كذا بس أننا تلك الأيام وقلنا هذه كتب شعوذة لازم تخرج من المسجد وخرجناها أظن عليتي حال وعطاني فرحة شيئة ثانية كان محتفظ بها يعني, يعني ما أدري إلا عليتي حال ذهبت طبعا لحقني موسى سيار وصلني وصلت على الحراز 13 محرم مشكلة إذا ما أنهيت الشهر في ساعة مشكلة قرأنا قرآن تناقشنا في رسالتي العتابية لحسين ثم نزلت عند علي أحمد الحرازي علي أحمد الحرازي هذا هذا كأنه الشايب الذي يعني إما علي أحمد الحرازي أنه الشاعر علي جحمة او علي احمد الثاني نسيت ثم عند جائر محمد ووصلت الرحلة إلى البيت لقيت هناك طه حميدة زميل أحمد حصلت احمد أخي وزميل له مصري كانوا يدرسون في مدرسة على آل الصيف في الشجعة وكنت أرسلت لأحمد رسالة ضحك منها طه حميدة أرسلت له ظرف كبير داخله ظرف صغير داخله ظرف أصغر ثم فتح وجد رسالة صغيرة جدا مكتوب عليها كيف الحال بس فأرسلت كان أحمد يقول هو هذا ترلي كتب كيف الحال يعني فاستغرب طه حميدة انه ايش هاد الرسالة من الرياض الى هناك وظرف تفتحه تحصل الظرف تفتحه وتحسب انه في كنز ثم تجد رسالة صغيرة مكتب كيف الحال يعني يعني غريبة يعني بريد وكان ناخد هذا أوراق البريد ونلصق وختم وتذهب الى البطحة حتى ترسله وكذا مشوار يعني كبير بس كنا هكذا نحب الى المفاجئة في 14 محرم رجعت بعد صلاة الجمعة معي سالم أحمد ثم جاء محمد سلمان يظهر لأنه زميلنا أيضا صاحب الدخيس الأحمدي ثم راح وجاءت أمطار وأربعة بروق مدهشة هذا عجيب أربعة بروق متواصلة ونحن في المعثرة في البيت الأوسط إذا شفتم الصورة البيت الأوسط بين بيتي الجديد والبيت الأخر البيت الأوسط هو مركز المعثرة الأساسي اتت اربعه بروق يعني جمع برق نسميها برق يعني الأول اقام سالم أحمد من مقعده قام الثاني اخرجه من البيت يعني هو ما البروجليست الثالث اقامه واعاده اجلسه على الكرسي الرابع اقامه وسط البيت وكانت اربعه بروق متتابعه لم تصب البيت لكنها قريبه وسائب ابن احمد ارتبك يعني ايش هذا الصوت يعني وثم يعني ضحكنا على, على سائب ابن احمد حول هذا البروق وكنا قبل البروق في سوالف عن اي ابطارش وامتاله خفنا انه يمكن البروق من اجل الاغانين ليش نذكرها والمطر ينزل يعني في 15 محمد محرم الفرماني 9 نزلت الاجهزان ذهبتي لفرحان احمد فرحان أحمد معزي طبعا في الجبيل ذهبت انا وهو وجبران أخوه جبران أحمد ثم رجعت معه إلى الدائر ومع جابر سلمان من الدائر يعني جاء أصلا جابر يحيى الشرا... ابن شرحيل وعبد الله فرح ثم ذهبوا إلى عبد الله في غوال حسن جودة يعني مكان عبد الله ومعهم مصورات وصنابير العبد الله أخذوها من موقفتنا ما أدري يعني المقصود أنه 16 محرم يعني سيأتي ما بقي 8 دقائق في 16 محرم التقاط صور من موقفة أخي الله كانت موقفة قبل أن يبني بيته للجنية وتلك الصور نشرتها فيها بعد في المجلة العربية في مقال طبعا طلعت الحراز طلعت من عند جابر يحيا جابر يحيا بن الشراحي لي نسميه كان يداوم بنا أذكر بنا اول متوسط من وادي الجنية إلى الدائر أول متوسط وكان عنده أغنية واحدة ليبطارش حتى مللنا منها اللي مطر مطر والضباء بينه تدور مكانه يا ريت وأنا سقيف وهكذا فبعدين غيرها استنكر عليه ابن الزيفة واحد اسم. سيت اسمه قال ما في لهذا الأغنية خلاص المهم صارت من عنده إلى نيل العشق ولتقطت صور ومنها التي نشرت في المجلة العربية فيها بعد كتبت حقيق عن بني مالك وكذا ثم ذهبت المضرح جبران وثم مع جابر سلمان يعني جاءني فلان نسيت اسمه المغربي يحيى حسين مفرح ونسيت اسمه هذا الرسالة من حسن حسين ثم جبران عليه المقصود في اسماء هنا تقريبا 17 محرم الله الله الله الله, الله. يعني محاضرة علي جابر في الدائر انا اقنعت علي جابر وجدته في صبية وانا لازلت في البطاقة انا اطالب في بطاقة الاحواد تجدلت معه يعني انه لابد ان تحاضر في الدائر فوعدني ورجعت عند حسن حسين واخبرته وكان لا يعني قبل ان اصل عند حسن حسين دخلت عند حسين اسعد في القهبة ظهرا وقرأت عند سنة الترمذي مجموع في مج... سنة الترمذي أول مرة يعني طبعة أحمد شاكر غريبة قرأت فيها ليس كله لكن قرأت فيها ان ركز على دغال الفتن والسير والفضاء للصحابة في تلك ثم ذهبت لحزن حسين وقلت له عن الشرط شرق علي جابر أن يتركوه بعد العشاء يروح ويعني لا, لا عشاء ولا شيء فوافق عند حزن حسين كان معنا عبد العيوز عطية وأحمد يحي السلامي عبد العز عطية هذا فلسطيني تجنس سعوديا أظن وهو مدرس قديم جدا وكنا تراسل أنا ومفرح جبران فيحيل إليه أسئلتي في النحو أنا في فيفا في مثنويت فيفا كنت أحب النحو والعراض فكان عبد العز عطية يحل المسائل وأظن أخطأ مرة في, في مفعول معه جعلهم مضاف إليها وحاجة زي كذا ثم استغرب مفرح جبران أنه كان ممتاز فال... فالنحو كيف ما استطاع هذه حلها وفعلا معك حق ثمانة عشر محرم ما في شيء طبع... طبعا ذهبت إلى جيزان مع محمد يحيا صاحب الجوة محمد يحيا الفيفي صاحب الجوة رجل فاضل عنده ما شاء الله تاجر شمال الجوة ورجعت مع مفرح جبران إلى الدائر 19 محرم أني والذهاب للسوق ذهبت إلى الشعيتي أحمد وبعد أن ذهبت إلى منصور جابر حسين زيارات زملاء 20 محرم سافر الوالد والوالده إلى الخميس ذهبت أنا للقحز تصوير أصور كان عندي كاميرا أحب التصوير سألت عبد الله عن مشكلته مع الشرطة ما أدري إيش هي الآن نسيتها حقيقة جاء سلمان جابر مسعود وفرح وحسين علي يحيى نزلت الجشاع ثم ذهبت لهم فرح جبران فاعتذر ما ادري اعتذر ممن يعني وكان معي جابر محمد إيه. محمد الكانه رحيمنا زوج اختي في 21 محرم خطب بنا مفرحه يعتذر يمكن عن الخطبه انه ما بيخطب كنا يخطب بنا في الجنية مش القعقاع لكن في الاخير خطب بس انه زعل مني لاني ما خبرت المتطوع على اساس يحيى حسن زيف الله يرحمه توفي ف هو استأذن منها فاذن له فجر ما اخبرك حسن قال له والله ما اخبرني فقال كيف لو وصلت ارتقي المنبر وهو موجود مو معقول يعني لا تبلغه وكذا وانت وعدتني وانا نسيت او ما ادري ما له جره كنا نعتسف, نعتسف المكان المساجد لنا والدنيا لنا نحن الاخوان نحن طبعا ما كنا نعرف ان نحن اخوان بس هكذا طبعا انا اعطيته الفلوس التي استلفتهها منها اظنها 1000 و1500 هذا اللي طبعا ايش هذه 22 محرم نزلت لجيزه مع صالح الكبيشي وبنشرنا مرتين ورجعت للدار بعدين وحجزت على الجمعه عوده الى الرياض رحت مع شريف المحمدي والد علي شريف صاحب الصالون كذا ما كنت اعرف اعرف علي شريف واعرف رجعت معها اعرفهم يعني ساكنين في الدار هم والله ما ادري المحمدي ولا القطيلي الآن كاتبة لمحمدي بس أنا أظنه خطرة أظنه أنه القطيلي طبعا في 23 زار أن الهدسي هذا قصة عجيبة هذا, هذا يعني صديق الجدي حسن قصة طريفة طويلة عريضة لكن انا كتبت في 23 محرم أريد أن أطلع إلى حراز صباحا فدعاني هادي هادي جارنا هادي حسن سيار ابن حسن سيار الذي قلت أنه شديد الذي أخذ يوم صارك توريو المجره بقرنيه أخذه معه الذي أحيى لقفيلة صاحب شط حسن سيار هذا ابنه هادي جارنا نعمل, نعمل جار حقيقة دعاني هادي من الخطوة يعني من بيتهم وقال لي هنا رجل يبغاك فذهبت وجدته صديق جدي وهو التليدي صالح الهدس حفظه الله طبعا توفي الله يرحمه ذهبت معاه المستشفى هو وطرفه بنت اخي كانت طفله مستشفى في التطوير و كتبت منه لديسي شعر لال شعر عجيب واظن لا عندي شعر عجيب يعني اللغه ما ما فهمت من الشيء بس هادي كان يفهمه يعني هادي لانه كبير في السن كان يفهم شعر عن صالح بن كردن بن صالح وسعيد بن خيرا وكذا المهم وغزوات وحثاب تجاه لي يعني أكيد أنها كردن صالح اشتهر كأنه في نهاية القرن في نهاية او أو قبل 1300 هجرية فعندهم آل تليد هو كان قحطاني كردن بن صالح وآل تليد بينهم فتنة هم وقحطان فلكن صالح الهدسي كيف صادق جدي حسن قصة طويلة طريفة يعني قد نأتي عليها لاحقا الخلاصة أنه تعاد صالح الهدسي سرق بندق على جدي محمد انا حسن فرحان حسن أخو حسن هذا يوحد محمد علي يعني جدي حسن عليه له أخي صم محمد علي سرق عليه هذا بندق في الدائر في السوق وهو يكيل حب فأعطى البندق خلفه لجماعته يمسكه فمسك هذا التلئيدي وهرب به ثم كان جدي محمد ذباح يسمونه كان كما قال, قال كان ذباح فبعدين اعطى اظن عشر ريال لمن يدل على السارق فدل عليه فكان يغزوه عند الثليد فهرب بن صالح الهدسي نزل الغازي ثم لحقه وحظه انه صالح الهدسي يسوق راح سوق عيبان فجاء جدي محمد ونادى زوجته اهل الدار وكذب خرجت اين صالح قالت والله نزل راح يسوق قال خير إن شاء الله فرجع قال من أقول له قال قوي له صديق له بس لهم لفظة التليد نسيتها مثل الصديق مثل كلمة, مثل كلمة حليف والله نسيتها ما هي بس سأذكرها إن شاء الله فلما رجع صالح قالت قال ترى مرة صاحب لك أو صديق لك قال من هو قال ما قال اسمه بس قال صديق قال كيف صفته كانت كان طويل اخضر دحين نحي نحيف مكحل لابس كذا ويعني وصفه ولي قال ايه عرفت نعم هذا صديقنا هو يعني بغيت له بغيت له يعني فرجعت حالف مع جدي حسن اخو محمد لينجو من هذا الفتنه لانه سيقتل سيقتل والله كنت أروح من وادي جورة وأنا أراه بس انا بي بين ألتليد بين أربعين واحد نالتليد وأنا أراه وما يرونه أراه فوق شجرة مثل الصقر منتظرني وعنده لكن صعب أنه يصيبني بينهم فينتهز الفرص طبعا جدي محمد الله يرحمه يعني قتل اثنين واحد بلغازي ثفتنا بين بني مالك وبلغازي واحد في, في منبه جبل منبه هضن في اليمن أو لا لا واحد أحمدي في نيد الوادي عندنا في قصة طويلة فتنة يعني ثارات وما أشبه ذلك ولم يسلم للدول السعودية يعني قتل عام 56 او يعني قيل أنه قتل نفسه والله أعلم في فحجلة في مكان في, في وادي جورة ومسك شيوخ على شيوخنا سجنه من أجل أن يحضروه وهو رفض قال لن, تضرب لن, لن, لن أفرق يضرب مؤخراته يعني يعني كان يستعيب كذا ويرى أن الدولة السعودية يعني ما كان يحبها يعني ما كان يحبها وكان مطالب أيضا بجنايات لكن هو يرى أنه محق في تلك الجنايات أنه قتل قاتلا فقط وكذا وما أشبه ذلك فالله يرحمه رحمه وآسعه فلم يسلم أربع سنوات يعني هي أول ما دخلت الدولة السعودية يعني عام 1352 هجرية بقي إلى عام 56 تقريبا في جبال بني مالك لم يسلم طبعا في قصص انه حاولوا مرة يسلموه يعني تمثيلية قالوا اجعل نفسك كأننا مسكناك وأنت وأخوك ويالله بنوديكم حتى يخرجون الشيوخ مسجنين فإذا وصلنا في المكان الفلاني ادخل كأنك تريد الخلاء ثم اهرب وكذا فوافق فسجنوا يعني مسكوهم في شرطيين معهم وفيها فكلوها خمسه مجرمين انتم ضد الدوله وسج يعني كتفوهم تكتيف يعني صوري وصلوا إلى حيفة قلح هذه فوق حيفة قلح في كانت مليئه بالبن فطلب ان يخرج الخلاف فخرج وفي بندق تركوا له بندقيا نهايه فاخذها وهرب فتظاهروا ان كنا يبغون يرمونه يعني يعني اخذوا يرمون فلحق واحد ثاني نسيت اسمه ذكره لي زميل ناحي شريف لحقه ي... هو جاد يبغى يرميه ف... فالتفت إليه جدي محمد ورماه أبعد الغطرة اسمه يحيى أبعد الغطرة من فوق رأسه قالت أبغى لكي أغبط هم... يحيى <تصفيق> <تصفيق> احاول والله يعني هل تريد ان <تصفيق> اغبطها يعني اجعلها في هل تريد ارمي في راسك يعني فتوقف هي قال لا لا خلاص <تصفيق> من من هذا نسيت اسم هذا اظن يحيى هو ففطاح في من فوق المدرج يعني لما رماه كذا وقال تبغاه بطه يعني كان كان في الرمي فهذا الصالح الحدسي هو حاله فجدي حسن العاقل من أجل جدي الآخر جدي محمد أخوه الذي كان يخشى أن أن يقتله ثم تخاصم جدي حسن ومحمد لأن محمد أراد لم يعترف بهذا الحلف وأراد أن يقتل هدسي فالتقي في المعثرة التي صورتها عندكم في التويتر فقال جدي حسن كما يروي لي الوالد قال جدي محمد علمت أنك ستقتل حليثي تليدي قال نعم سأجعله يكرت لسانه يكرت يعني اللي ميت يعض لسانه يكرت قال والله لو قتلته ما في إلا نفسك هذا حليثي وأنت ما في وجهك حيا ولا تعرف الشي فقاموا كادوا أن يتصارعوا فك بينهما سالم حاليه وحده سالم حاليه ثم توقف عمي محمد يعني لما راى اخوها الاكبر يعني خلاص صار حريفه كذا وحكى لي الهديس الهديس يحكي لي هذا نفسه صالح الهديس الله يرحمه التليدي كتبت هذه القصه ثم رجع الهديس يبغى يزور جدي من أجل يعطيه بقيه الفلوس اللي عليها يعني عقوبات رجع البندق طبعا البندق يرجعها وبس لا بده عليه عقوبه وهو الكفيل فوصل إلى حياد العواكف هذا وادي جنوب وادي الجنية وحصل محمد علي يعمل خصمه طلع من من درج من درج مدرج قال فإذا وجهه وجهه وجهه لكن يقول كانت قد يعني رحب بي وكذا يعني خلاص راحت تلك الغضبة فقال خلاص انا بطلق الثور وخلنا نروح هو وكذا وقال لا والله ما أبغى عنده حسن قال إذن إذا كنت مصر فخلف هذا الوادي يساب تجد بيته كذا هذا القصة تقريبا عام كما فهمت أنها عام 1300 ويعني هي قبل يظهر لي قبل الدولة السعودية أيام نهاية العهد الإدريسي أو بداية العهد السعود يعني في هذا الحدود قبل 350 تقريبا فصالح الهدس هذا وهو يحكي لعنه الوالد مرة لم أشعر به إلا وهو حاضر وأنا في الأولى جامعة وأنا عندي فتاوة نورا على الذرب جمعتها صورتها وأنا سوزعها وأنا أقرأ وإذا بهذا الشيخ الجليل الكبير يدخل على عكازه وأهلا بيت يعني يا أصحاب البيت قلت حياك الله فرأيت هذا الشيخ الجهيل فقلت هل أنت صالح الهدسي قال نعم سبحان الله ولم أراه من قبل بس من كثر من, من صفة الوالد له كذا وشيخ غريب يأتي فهذا اللقاء الثاني مع الهدسي هذا في 13 محرم لأني وجدته قبل لكن كما قلت 1408 لم أدون جميع التسجيلات عن الذكريات او وصارت ساعة ونكمل الشهر ما في بأس نكمل شهر محرم <تصفيق> عفوا في 24 محرم نزلت جيزان واتصلت بالأخ أحمد جابر مدخلي وكيل معهد جيزان من أجل أن يتوسط لي خرج البطاقة الأحوال هذه فتوسط لي عند الأحوال فاستلمت الكرت ادخلنا كرت يعني اقصد ما ادري ايش يسمونه يعني ورقة مطبوع عليها المعلومات لكن بقي نفس نفس البطاقة لم تخرج ثم رجعت ووقعت حادثة النصاء كأنها, نص كانها نكتة ونسيتها طبعا محمد هذا احمد جابر مدخلي مدير المعهد محمد حسن الحازمي وحكالي عن قصة شيخنا السابق يحيى شريف الخالدي ابن رحد يصور فيلبي في رحلته حكايته مع أمير جيزان تلك الأيام كان وظلم أمير جيزان كان يبغى يحمسه يعني يعني في قدر حتى يغلي ثم يحمسون الأمراء الشيوخ الذين خالفوا وكان شيخنا مع يحيى شريف مع الإمام أحمد حميد الدين او مع آل يحيى حميد الدين أيام حرب اليمن وكان محمد حسن والده حسن الحازمي كان قاضي في بني مالك ويحكي القصة كيف انه ناس 200 مسلحا بني مالك واستعرضوا من فوق الامير يرمون ف وكان قد علم كان قد علم يحيى شريف انه يريد أن يحمسه فنزل بعده فتوقف الامير وخلاص قال اكفي القدور وريحونا يعني لهذا بياكلونا يعني لو لو نواصل ويحيى شريف فعلا وجدت وثائق في وثائق يحيى شريف هي عندي ارسلها لابنائه جزاهم الله خير فعلا وهو يطال, وهو يطال بن أمير جزان أنه أدع تعال وكل مرة تعتذر ولابد أن تصل مثل بقية الشيخ وهو, وهو الشيخ السابق قبل حسين جابر وقبل الذي هو قبل علي حسين كلهم نالك بيش بس آل فرع وآل جبران جابر جبران جابر فرع فيحيى هذا يحيى شريف كأنه تشييق مع عبدية الإدريس وجدته في قصة أنه بايعوا في عام في شهر محرم 1327 أجرية 1327 بايعوه بنصيحة من إبراهيم الغالبي وهو فقيه أول فقيه زيدي نزل الى بني مالك أول فقيه زيدي أقصد من من يذكرون ولا يمكن قبل في دعاه بس إبراهيم الغالب أسس المساجد مسجد عند آل سعيد مسجد في حبس مسجد عند آل مسجد عند آل خالد مسجد كذا كل فرع لابد ثم أتى الإدريسي وثبت زاد أظن لم يصبح لكل قبيلة مسجد فقط وإنما أيضا كل فخذ من كل قبيلة صار لها مسجد وفا فحكى لي إذن ليس أحمد جابر ولكن مدير المعهد محمد بن حسن استكمل لي قصة كانت عندي في, في هذا في لما نزل والتهديدات ثم نزل خاطب آل خالد قال ترون يطلبني ويمكن يحمسني مثل ما حمس آخرين تجزلوا معي ولا لا قالوا بننزل معك لو تبغى نجيب لك رأسه معنى كلام يعني كان رجال لزمان ما طبعا ما أشجع على مثل هذا بس ظلمة تلك الأيام كانوا ايضا يعني يحمس واحد في قدر يعني بمعنى ينزلوا في هذا القدر اللي يغلي ويطبق عليه قدر كبير قدر الإمارة هذا أنا رأيت قدر فيصل في مركز الملك فيصل التخصصي قدر كبيرة يسع جمل فينزله فيه لأن يغلي وت يعني وتبدو عظامه هذا أيضا ما يجوز يعني الله هذا مهم أقول هذا الشكل لحمد الله راح ذاك الظلم يعني على أي حال طبعا ملك عبد العزيز ما يرضى يعني الذي أعرفه انا لا يرضى بهذا وكان يعاقب بعض الظلمة من هؤلاء طبعا البطاقة إذا أخذت هذا الكرت صار عندي وثيقة سفر لما أسافر قبل ما كان عندي لتعريف من الجامعة أضن تعريف أنه والبطاقة ما خرجت في 25 محرم طبعا سأنتني شهر محرم لأن قولت في هذه ثم أتوقف لحلقة أخرى طلعنا الكشف الطبي لان ابغى نحصل على صك اترابه من جامعه الام حتى يعطونا راتب اظن 900 ريال وكذا فلا بد كشف طبي ولا توقع مدري ايش معقد القص يعني كانت معي سياره الوالد ثم رحت عند عبد سليمان هذا زميلنا هذا عادل امام فيفا هذا عبد سليمان الفيفي هو عادل امام يعني في تماما آه فأنا وحسين جبران حسين جبران الخسافي هذا زميلنا في التنوية وراح معي ورحنا للبيت عندنا في بني مالك سيارة الوالد كانت نسميها شاص شاص يعني رحنا بني مالك عندنا وصورنا اليوم الثاني وانقلبت السيارة لأني حميتها وال والموقف من دردح فراحت وحاولنا وقفنا وحسين ما, ما, ما نفع يعني. انقلبت في الموقف في مدرج هناك والوالد كان في الخميس والسيارة له وحالة مصورة عندي السيارة وهي قالب أنا وحسين طلعنا لقاحس وصورنا ورحنا المهم أنه هذا السيارة انقلبت في 26 محرم لا لا انقلبت قبل لا لا نعم راح عندي حسين جبران في 25 محرم وانقلبت في 26 صباحا طبعا جاء فلان بالخبر طبعا هذا قبل انقلاب السيارة جاء فلان أنا ما بذكر أسموه بالخبر وقال أنه يعني نقاط هذا عرفتنا القصة يعني فلان كانت كنت انا رسلت معه رسالة لفتاة يعني كنت وغى تزوجها وبقية الرسائل بيننا ثم كأني ما ارتحت لها وعطيتها رسالة ستأتي وعطيتها وتب الخبر انه خلاص انت في طريق وهي في طريق يعني راحت فبس وضعت النقاط هنا حتى يعني منعا ولا ما فيها شي عندما تطلب تريد ان تتزوج واحدة وترسل واحد وتعطيها فلوس حتى يوصل الرسالة خمسين اظن خمسين ريال مرة خمسة وربعين يعني رحنا الى القحز بعد الانقلاب عند بيت الوالد ثم عند الضبري الضبري هذا نبات الضبر عندنا صورنا صورا عده لا زالت معي طلعنا القحزله على سولفنا مع جبران احمد ووسطت لي ب... بعدين اتيت لي الشعيثي واحد اخو احمد اظن توسط لي ياتي لي صاحب شيول يقوم السياره وذهبنا وقومناها يعني ما صار فيها اضرار كثيرة فقط الباب والزجاج شوية هالف ستة محرم ثم جاء أهل خميس رجع الوالد وقومت السيارة الحمد لله يعني بس بقية طبعا لم يعاتبني عتابا كثيرا وقال ليش بس ما وضعت حجر أسف يعني ترم درد أقلت والله ما انتبهت وكذا فسامحنا المهم آه آه لا هذا أنه يعني نعم إذن لا ليس ال الذي جانب بالخبر كنت قد وصيته وطلب أني أكتب رسالة كتبت رسالة اليوم الثاني حب وكذا وما أشبه ذلك أول رسالة حب نعم في 27 محرب طبعا كان في قص حب قبل في المتوسطة لكن ما راحت هذه وأنا في الجامعة في المذكرات في الجامعة وأنا أبحث نصيحة حسن حسين لازالت في عقلي أنا أبحث أني مين, مين أتزوج يعني في بنات بس بعض هن رحنا بعض هن في واحدة يعني لكن ما كنت, كنت أعهد هذا الصغير ما أدري كيف هي يقولوا كبرت صارت كبيرة ولا كيف اتحيلت حتى رايتها ثم ما ناسبتني ثم كتبت رساله فيها كشعرة معاوية ثم تفارقنا يعني المهم 28 محرم سالفت انا يحيى مسعود الله الله يحيى مسعود هذا جد جدي يعني من جهه الام والد أمي وهو قديم جدا قديم جدا ويحكي قصص وكان اهل المب... اهل المبديعه بشكل عام ممتعين في السوالف يعني هو خالي أخوالي يعني ممتعين في السوالة طبعا عزبنا جابر محمد ما طلعت عنده طلعت عند سالم أحمر شاهدنا أثلال والاتفاق واحد واحد أيوة المقصود هنا 29 محرم صباحا طلعت من عند نيد العشق ووصلت لمدرسة ثم عنده فرح جبران ثم عند حسن حسين ثم قراءة القرآن بعد العصر أيو كان عندهم قارئ رتيري يعني يتشدد في مخارج الحروف وكذا الرواح عند انفرح الخراءة في كتاب قولنا على قول الجزء الأول قولنا على قول هذا الحسن الكرمي كان يذاع بذاعة لندن وطبع فكنت أصطحب معي أحيانا أو لعلي وجدته في مكتبة المقمور كما قلت مكتبة مسجد المقمور كانت ثلاث محرم آخر شيء نزلت عند انفرح رجلا إلى أسفل حراز ثم عند جابر سلمان هذا جابر سلمان فرحان أو من ثم ركبت إلى الخط مع ابن يحي جرادة عروب. لعبت في الخطوة كورة مع محمود والزيداني ذكرت الخطوة خطوة تم سلمان عند جارنا هادي محمود والزيداني وجبران صالح ثم جاء جابر الصالح ثم المهم لعبنا هناك في في الخطوة الخطوه وجاء فلان طبعا باحلى رساله كتبت يعني واضح انه من الحبيبة المنتظر لكن لم يدوم هذا الحب الا ضمن شهرين ما ما صار اتفاق علي خلاص شهر محرم رحلة العزه وذات الخلفين انا وجبران احمد ثم هروب انا وحسن حسين عند علي جابر الهروبي ثم العمل بطاقة وبداية حب يعني مزيف لم يعني ما كان في ذات الحب بروج سالم أحمد اللي قام الأربعة اللي قام برق قومه وبرق أخرجه من البيت وبرق دخله وبرق خلاه يرجع يجلس لنها أتت بتوالية صور المجلة العربية والصور عن بني مالك التي سأبثها لاحقا في المجلة العربية أقصد سأنشرها في تحقيق عن بني مالك انقلاب السيارة حسن حسين وعلي حسين وناظرة الحوثي لما كان الشيخ علي حسين قال تروح تناظر وكذا طبعا القصص مع جبران أحمد كثير مع مفرح جبران كثير مع يعني في ناس هاروب طبعا زيارة هاروب التعرفة العبدالله الجبعان وكذا والهدسي صديق جدي حسن ويعني هذا خلاصة شهر محرم 1409 وطراما استطيع الابد من راحه وايضا حتى لا ارق يعني حتى لا ارهقكم بهذا التسجيل الطويل وحقيقه انا اعذروني في هذا التسجيل لأنني لان هذا التسجيل ليس لكم فقط ارحامنا وأصحابنا واصدقائنا عندما يذكر اسم ويتذكر إذا اذا اهتموا بطريق ابنائهم سيهتمون فانا أذكر هذه الاسماء والتفصيلات و يعني وان كانت لا تظهر عندكم ذات فائدة لكنها على الاقل دردشه شويه وفيها حفظ احدث نفسي والا اذا اعذاعت موقعي من لا يعجبه يعني ينتظر إلى أن نعلن عن حلقات لكم فيها فوائد علميه وكذا ومن يريد أن يسمع ف فل... يسمع وعذرا على الاطاله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته